ما خلق الله السماوات وما بينهما கொ بالحق வீமா مسمى விக்கியு அடழிம் من الناس بلقاء ربهم لكافرون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 118. فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون 119. ثم كان عاقبة الذين أساءوا الشوم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 شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين ويوم تقوم الساعه يومئذ يتفرقون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في رضى ربهم يحبون